وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا الفينا عليه آبائنا أَوَلَوْكَانَ آباؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً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 وما أهله لغير الله فمن ضبط الرغير باقٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين اكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشتون به ثمنا قليلا وَاشْتَرَوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لَئِنْ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ